كان يرجو لقاء الله فإن اجل الله لات لا وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالم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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله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 وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أسقالهم وأسقالا مع أسقالهم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 إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكوا له إليه ترجعون وإن وتكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاو المبين أَوَلَمْ يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده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 ولائك يئسوا من رحمتي ولائك لهم عذاب اليم فما كان جواب قومه الا ان قالوا قتلوه او حرقوه فانجاه الله من الناس وذلك الآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا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 والكتاب وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب وآتينا وجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.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 وَسَتْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّنُ صرني على القوم المفسدين، ولما جاءت رسلنا يبرأين بالبشرى قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا غالبين. قال فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الوابرين ولما أنجا ورسلنا لوطا سيئ بهم, بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إِنَّا منجوك وَأَهْلَكَ إِلَّا مُرَاتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هذه الْقَرْيَةِ رِجِزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلنا اخذنا بذنب فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم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 خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن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 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد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 بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا الكافرون الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ ولا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيات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 قل إنما الآيات اللَّهِ الله وإنما أنا نذير مبين أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءه العذاب ولا يأتينهم بوتته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن نجأن ملمحية بالكافرين يوم يوشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولون ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فهي كل نفس وتل الموت ثم لينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبون انهم من الجنه يرفرف تجري من تحتها الانهار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 فَأَنَّا يُؤَفَّكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنَ الْعِبَادِهِ وَيَقُدرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون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 وَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فينا لنهديةٍ هم سبلنا وإن الله لمع المحسنين